إ ذ ا ع ة بريدة, بريده تقدم والشمس و ا ل ض ح ا ه والقمر ل ا تلاها والنهار اذا جلاها والليل ا يشاها والسماء وما بناها و ا ل أ ر ض وما طهاها والعصر وما سواها فهل قد ا ف ل ه ا من زكاها ومرخاء من ت ش ا ه ا كلمت تموت بضوائب عباد اشفى فقال لهم رسول الله ياقتال الله وشقيا ه اكلموه فعفروها فجندم عليهم ربوه م و س و ع النابلسي ل و م ا ه ا